اما عزيزي مصطفى بسم الله بنشتروا على صفحاتكم الكرام وعبيه العظوم المستمعين الشرف وبعث صوتي الكرام تكلمنا على, على هذه الايات العظيمه وصلنا في سوره الانفال لاقول تعالى ادطلعين اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا هذا هذا الا اساطير الاولين يعني وتهكما على رسول وعلى المعجزه الخالده كلام الله جل وعلاه القران ولذلك انطرم الله عذابا وعقابا وقد قلت بأن حتى فصيحهم قد قال, قد قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لموضق وإن علاه لمسمر قال الله جل في العلام وإذ قالوا لهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق طبعا يقولون على القرآن هذا أكاذيب وخرافات وأسطير الأوارين وهذه غاية في المكابرة والإناد والشحوت وهم يعلمون تماما العلم وتماما اليقين أنه كلام الله سبحانه جل فعلا يتكلم به وأنه مؤجزة خالدة وإذ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتناك عذابين آرين كيف يستعجلون وتعجلون العذاب والعقاب وأنهم بكفرهم وبظلمهم وبشركهم فالله جل فعلا لا يجعل لهم خلاصا ولا يجعل لهم فلاحا ولا سدادا بل يأتيهم عذاب الله جل فعلا بغتة من حيث لا يشعرون فهم قالوا هذا ما قالوه في قورهم يعني عجلنا لنا بهذا بهذا العذاب فقال الطغاة إن كان هذا القرآن هو الحق منزلا من عندك رب نعم فلا نؤمن به ولا نتبع فأمطر علينا حجارة من السماء عذبنا فأمطر علينا حجارة من السماء هذا ما قالوا وهم أهل, أهل كفر وعناد وكبر وجحود انظر ماذا فعل الله بهم قالوا ذلك تحكما على انفسهم وسخريه فاتاهم البطش أتا أتا اتاهم البلاء اتاهم العظيم وبطش الله بهم بطشا عظيما عندما عندما عند يوم عند الفرقاني عند عند عندما التقى الصفان انظر ماذا حدث واعمل المسلم واعمل الصحابه القتل في هؤلاء الكفره الفجره اللهم امين رضي الله عنك يا ساره صلى الله عليه هذا من فضلك وادبك فلما قالوا ذلك امز الله عليهم اليم العذاب وابتلاهم الله جل وعلا قبل بدر ابتلاهم بالقحط والجد وحتى اكلوا الميت حتى راوا الدخان عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم قال الله تعالى وما كان الله ليعذبه بعد هذا بعد هذا تحود والنكران والكفر وايضا الكلام بسرعه شوف الله تعالى ماذا يقول يقول وما كان الله ليعذبه انت فيهم لان اكراما للنبي صلى الله عليه النبي العظيم عند ربنا القوي المتين قال وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي لك يا محمد ما كان الله ليعذبهم يعذبهم من الاستئصاد وأنت مقيم بين أظهورهم هذا هو السبب الأول والسبب الثاني أيضا لعدم إهلاكين أن الله يعلم أن من سيخرج من أصلابهم من يوحد الله للأفلا ويحمل رؤية الإسلام وينتصر الدين به ويكونوا نصرا وزخرا للإسلام والله عليم الحكيم ولذلك ترى بأن الله أعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سأكون قد لا يهلك الكفر الفجر من أجل ما يأتي بالمصلحة بعد ذلك من أبنائهم الذين أنصرون الدين وأنصوا الله بهم الدين قال الله تعالى وما لهم ألا يعذبهم يصدون وهم على المسجد الحرام وما كانوا أوليائه إن أوليائه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلم يعني يبين الله العلا أن أسباب العذاب التي تنزل عليهم مطرا موجودة كيف لا يعذبهم كيف لا يعذبونهم على ما هم عليه من الكفر والفجور والحقد والنكران والكبر والغطرسه والعته والضلال والصد عن سبيل الله جل وعلا فقد صدوا الناس عن حج بيت البيت الحرام صدوا الناس عن الدخول في الاسلام اتهموا اتهموا الرسول معه من أهل الايمان بالجنون وبالكهانه وغير ذلك الله اكبر رضي الله رضي الله عنك رضي الله عنك ف... فلذلك هنا الله تعالى بين لهم او بين ما فيه من هؤلاء ما كانوا اهلا لولايه البيت الحرام يصدون الناس عن البيت الحرام لذلك كانوا اهلا للعذاب لا اهلا لولاية البيت الحرام إنما يكون أهلا لهذا الشرف العظيم المؤمنون الموحدون المستمسكون لشرع رب العالمين المتبعون لسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين فكان كفار مكة يتنذرون ويقولون نحن ولاة البيت الحرام نصد من نشاء وندخل, وندخل من نشاء فرد الله عليهم وما كان أولياء أولياءه إلا المتقون وبين الله يقول كم لهم من السفة وكم لهم من القبح في الفعال وأيضا في الصد عن سبيل الله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية طبيح فعلهم وهذا تشنيع بهم وبيان سفاتة الفعل الذي هم عليه كيف يكونون ولاة للبيت وهم يستهزئون بدل الله يفعلون ما يفعلون في البيت قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي ما كانت عباداتهم ودعائهم وهم يطفون في الكعبة أو الكعبة إلا مكان والمكان كانت تصفير, تصفير وتصفيق في هذا الباب كانوا يفعلون ذلك تصفير وتصفيق يفعلون ذلك تشويشا على المسلمين نعم فلذلك الله جاء على أذاقهم مر العذاب في الدنيا قال ابن عباس كانت طريش يطفون للبيت وهم عراط يصفرون ويصفقون ليشوشوا على المؤمنين عبادتهم وهم أعراض مع سوء أدب وسفالة فعل وانحطاط في الفعل وما ذلك الله جعل أمهلهم وأمهلهم ثم أنزل عليهم أريم قال. قال الله تعالى وما كان أولياء من أولياء إلا المتقون قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير وهذا قد استدل لي بعض الرعماء على حرمة الغناء بذلك كان كانت صلاتهم التصفيق والتصفير وهذا يشبه آلات الموسيقية آلات الطرب ولذلك قالوا هذه دلالة أيضا على أن الغناء محرم لأنها من فعل الشيطان يرجع للمشرفين المشرفون يبينون لا كذلك عليكم السلامة أخبرك سكينة أنت تخلفت شهرا كاملا أو, أو قريب من شهرا عن الدراسة ما الذي يحدث لماذا هذا التقاص لماذا لما التأخر قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون هذه من أعظم البشرات هذه من أعظم البشرات من الله ذي الفضل للمؤمنين والمؤمنات الله تعالى ان الذين كفروا ابشروا ابشروا ولو تكالبوا واتفقت كلماتهم وفتحوا خزانات الدنيا باسرها لمحاربه الله ومحاربه الدين لله ذي الفضل يرجعون خاسئين خاسئين فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبونها. اي وفقونا ما له لمنع الناس عن دخول للصد عن سبيل الله جل وعلا ولتقويض الامه الاسلاميه والاستئصال شارفه المسلمين ومحاربه السنه بانتشار البدعه وتمكين يعني أعلم اعلم رجلاً, رجلا في مكان ما اخذ ملايين ليؤسس الطرق الصوفيه المبتدعه التي تهدم الدين كليا وانتشر واداع عسيته المبتسم هذا المبتسم صاحب الحقيقه وملاقين كانت بيده من أجل أن ينشر البدعة انتشارا تاما لتنهدم السنة ولا تنهدم ولا تنهدم يأبى الله على الجميع ولان الخزائر خزائن الله ولأن المال لله لا يحارب الله بماله لأن السنة لا تحارب البدعة البدعة ستهدم البدعة تبقى تطل برقصها لتقوى السنة وتعلو لتدمغها وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا هذا كلام صراحة لا أقبل غفر الله ذكر لكن هذا كلام كلام مؤذي جدا في التقاعص ومثل كلا تقاعص أن تصدرك الله للفلاة فحفظي على هذا التصدر وكوني يعني لأن الابتلاء مهم جدا في التصدر في هذا الباب حتى لا يكون مثل ما كان في الماضي التصدق قبل التاهل تضييع ومثل الممتحف فلا بد ان يكون على وزنه عند التصدق ان الذين كفروا ينفقون اموالهم عن سبيل الله سامحوني الكلام ده عارض لكن هو نصيحه يا طلبه العلم ان كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, الله فسينفقونها تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون يعني صاحب البدعه انفق ذهبا والماسا فإنه لا يكتب له القبول لا يكتب له القبول بحال من الأحوال أنفقه أموالا طائلة أموالا طائلة من أجل, من أجل عرقلة الدعوة من أجل إيقاف الدين من أجل طمس السنة فظهرت البدعة وأنفق عليها نفقات كثيرة جدا جدا جدا وتمكنت ولكن الله تعالى لم يجعل لها سيطا لم يجعل لها قبولا لم يجعل لها تنكينا ورجل واحد من أهل السنة من الخبائل في الزوايا قامت فأطاح فأطا بالرؤوس جميع صنة وحدة تظهر تطمس كل البدعة الموجودة الناس تهفوا قلوبه بالصنة الناس تهفوا قلوبه بالصنة الناس يحبون الصنة الناس يريدون الصنة الناس يعلمون الندات بالصنة الناس يعلمون الناس يعلمون اللي نجاة بالصنة الفصن الذين كفروا ينفقون أمنهم أن يسدوا عن سبيل الله سنينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال الله تعالى لينيز الله الخبيث من الطير ويجعل الخبيث بعضه على بعض فاركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخصب اليفسر الله بين المؤمن والكافر والبر, والبر والفاجر ويجمع الله تعالى الكفار بعضهم فوق, بعضهم فوق بعض فيطرفهم في نال جهنم ولو بارد سبحانه وجل في أولاه فيصبحون أو يصبحوا كالفطان والركاب يتركم بعضهم فوق بعض فيه المشتقاء والخسران والعفام والألام والتقريع والتوبيخ والذل والمهان الحمد لله الله مجعلنا كذلك رد الله عنك الله لك إذن نجوف انظر هنا إلى كيد الكائدين انظر إلى نفقة الكافرين انظر إلى تكلفة المنافقين من أجل الصد عن الدين من أجل لطمس سنة سيد المرسلين إن الله يجعلهم ينفقون والنفقة هذه تأتي لهم لا عليه يعني تأتي لأهل السنة لا عليه وتخدم أهل السنة لا تخدم أهل البدعة بحمل أحوال فينفقون أموالا طائرة فسيحاسبون عليها عند ربهم لأن المال ليس مالا لهم هو مال الله مال الله وضع الله في علا في اتجاه من أجل أن يوضع المستددين نعم المال صحي الرجوي الصالح فستنفق وأضعافها ينفق ويبقى الدين متمكنا وتبقى رايته مخفاقة عليها ويبقى أهله في عزة ورقية في عزة ورقية ورقي فالدين متحكم فالدين غالب والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا أعلم قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يوفى لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين قل للذين كفروا إن ينتهوا يوفى لجوف رحمة الله لفعلها به فضاجوا على فتح لهم باب التوبة والأوبة والرجوع إليه سبحانه وجل فعلا الله قال فيكم جميعا فقال الله جل فعلا كل الذين كفروا إي أنتهم يغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف وإي يعودوا فقد نارد سنة الأولين أي لهؤلاء المشيكين الذين حرموك وعادوك ومكروا بك وأرادوا قتلك وإخراجك وأيضا أرادوا صل... الاستئصال الشائفة وصد الدعوة جميعا وقاتلوا المؤمنين وكانت لهم عذبات لهؤلاء, لهؤلاء للإيمان فإن الله فتح لهم باب التوى الأول إن ينتهوا يوفى الله قد سلم بل يبدل الله سيأتيهم حسنات كما قال الله تعالى لمن تابوا آمن وعملوا عمنا صريحا فأولئك يبدلوا الله سيأتيهم حسنات ربي في عليائه رحيم ودود ربي في عليائه غفور رحيم قال وإي عودوا إن تصلبوا وقد وقفوا عند كفرهم وجحودهم وتعالت أصوتهم صدى عن سبيل الله جنف ألاه وحربا لدين الله جلال فعلا فقد مضت سنة الأولين وما هي سنة الأولين؟ الإهلاك الإهلاك العام بالصيح اهلك قرية نعم خسف بآخرين اغرق آخرين فالله جلال فعلا علي قدير إنما قولنا لشيء إذا, إذا رأناه أن نقول له كن فيكون فقد مضت سنة الأولين أي؟ قد مضت سنة الله في إهلاك الطاغين الكاثرين المتكبرين المتجبرين يصلط الله عليهم عذابه في الدنيا ولهم الخزي والعار والنار والشنار يوم القيامة مع غضب الجبار قال الله تعالى وقاتلوهم يعني يا أهل الإيمان وقاتلوهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون وصير سبحانه جل, جل في أولا قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون يعني قاتلوا أعداء الإسلام أهل الإيمان أنتم على الحق أنتم على الدين وعلى الله فتوكلوا كنتم مؤمنين الله تعالى وتوكل على الله إنك على الحق المبين ويكون القتال قتالا مرينا قاتلوا أعداء الله جلال قاتلوا الذين كفروا بالله لفعلان قاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا ينتشر الكفر والشرك وانتم في هذه الدنيا تعبدون العبادة لرب العباد وحده لا شريك لك أحبك الله ربي. قال طال الله تعالى قاتلوا أعداء الله المشركين الكاثرين تضمحن الديانة الباطلة وتخفض نارهم ولا يسمع لهم أحد وتعلوا أصوات أهل التوحيد وتبقى راية الإسلام خفاقة عليهم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وإن الدين عند الله الإسلام والذين تتعالى أصواتهم مدهنة لأهل الكفر الذين نسبوا لله الولد كيف, كيف إجابتهم عند ربهم جل فعلا وهل هذا يرد, يرد أهل الكفر عن كفرهم يجعلهم يتمسكون بكفرهم ولا يرجعون الذين نسبوا لله الولد الذي جعلوا له الصاحبة والشريك كفر, كفر, كفر كفرهم الله جل فعلها كيف المدهنة في مثل لا مدهنة فإن انتاوفوا إن الله بما يعملون بصير يعني ان ترجعوا وقد آمنوا وقد تابوا إلى ربهم فإن الله يقبل توبتهم ويتوب عليهم وأن الله يقربهم بل ويبدل سيئتهم حسنت ويرفع شأنهم ويعدوا بمنزلتهم قال وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وهذا طمئنه لقلوب المسلمين الله معكم ليس لاحد أن يكون عليكم ما دام الله معكم من كان الله معه فمن عليه من كان الله معه فمن عليه الله تعالى وان تولوا يقينا بقلوبكم ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وان عن الإيمان فالله فالله جل وعلا ناصركم وهو معينكم وهو كافيكم حسبكم فثقوا بولايه الله فاعلموا أن النصر بيد الله وعلموا أنه لا أقرب منكم ضر ولا شر من هؤلاء ما دام الله كفيكم ونصركم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبون الله ونعم الوخير انظر هنا بالفأ التعقبية فانقلبوا نعمة من الله وفضل لم يمسسوا نعم المولى الله أبدا أنت حسبونا ونعم الوخير أبدا أنت حسبونا ونعم الوخير حسنا يا فنعم المولى ونعم النصير الفواد المصمتة لا بد من مجابهة الكفار والمبتدعة صفا وحدا وهذه مجابهة باللسان ادماغ الحجج والبراهيم وإقامة الحج عليهم وعلى هم يأبون يتوبون. وهذا من أصل الديانة هذا من أصل الديانة نعم اعظم الجهل على الاطلاق الجهل بالله اعظم الجهل على الاطلاق الجهل بالله قالوا لو س... لا... تعلمنا يدنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا. جهلوا ربهم ولا يعلمون بين الله جل وعلا قد نعم يوم الكل جميعا لایه بها أساس الديننا الأمر ما أوفناها المنكر وإلا يعم العذاب أساس الديننا الأمر أوفناها المنكر وإلا يعم العذاب بهذا نكون قد انتهينا وإنها نعرفنا من الفئصاء أو الجزئية التي نريد تأسيرات في سورة الأنفال جزاكم الله خيراً ففي أسئلة سريعة لأنني على الطريق الآن على سفر لا ليس, ليس قصيراً لأنه كان قبل العصر يا هشمي جئت متأخراً نحن اخذنا ساعة و دقائق قبل العصر ساعة و دقائق